بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا م ذ ك ر ا ا ن خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ا ن هديناه السبيل اما شاكرا واما ك ف ر ا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 انما م م على حبه س ك ي و ي ي ت إ نطعمكم م ا ن لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا ربنا يوما عبوسا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا, إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا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 ش ر ا ب ل ه ا ل د و ر ا إن ه ذ ا كان ل ن ا ب ل ا ي ك ا ن سعيكم مشكورا إ ن ا نحن نزلنا عليك ا ل ق ر آ ن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا ت ق ع منهم آ ث م ا أ و كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون ا ل ع ا ج ل ة و ي و ر و ن و راتب ا ل ن ا ي ل س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 إن الله, ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته, يشاء في رحمته والظالمين أ ع د لهم عذابا أ ل ي م ا